عمظروا في وتهتم ما حالي مثل اول يهمك يا أخي تألم خلي عندك شوي دم تعبتي من قاسي عذابك وظلمك ما عادي تسأل عمظروا في وتهتم ما حالي مثل اول يهمك شوي دم تعبت من قاسي عذابك وظلمك ما تسال تسأل عن ظروفي وتهتم ما عاد وتهتم حالي مثل أول يهم يا أخي تألم, تألم خلي عنك شوي دم تعبت من قاسي عذابك Zeman ida, gijet ik wofij, dachli hem, tischel da. hem me, hem wat aalham, wa ruch ma, hrkt gatora, fi dhem mek. Zeman me, الوقت اللي فيه اتكلم هذا اذا باقي كلامي بهمك انك انت تبغى الذلين اي فانت تحلم بتعيش ما حقك تفيه غم حلمك الوقت اللي فيه اتكلم هذا اذا باقي كلامي Maar dit is al. Maar dit is al. Maar dit is al. Maar dit